وخلق الجن من مارف من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربك ما تكذبان، نرجع البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آل ربك ما تكذبان، يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان.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 إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يُرسلوا عليكم ما شواظ من مال ونُحاس فلا تَصِيرَلْ فَبِأي أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبَل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 126. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون 127. يطوفون بينها وبين حميم آن 128. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنّتا فبأي آلٍ ربك ما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلٍ ربك تكذبان فيهما عيلان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطُمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبَلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 حورم قصورات في الخياب، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ لم يطمسه الناس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربك تكذبان؟